الحمد لله نستغينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور لأفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي إلى أفو المهتدي ومن يضل فلا هادئ وشد أن لا إله إلا الله وحده لا جريك له وشد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله فلا تمنوا الا الله وحده يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق من هذهه فثمنوا ادارا كثيرا ونساء تقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا ومن يدى الله ورسوله فقد فاز صيغا عظيما أما بعد كلنا استغل حديث كتاب الله وخير الهدى قد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصلى وشرم كل محدثاتها كل محدثة بضعة وكل بضعة ضرارة أيها الله إن من أجل طاعات وأفضل مقربات الله سبحانه وتعالى وهو العلم في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وتفقه في دين الله فقول الله تعالى في كتابه الكريم إنما يصل الله من مباده العلماء إنه رديز لا يسعى الله في كتابه الكريم عيالنا عارض الإيطان إنما يصل الله من عباده إله إسعانه وتعالى مع تبت وصور فقه وحق خشيته وحق التقوى وبعض صدق عن علماء الله إسعانه وتعالى وليه علم ذلك إله إسعانه وتعالى علم نورسي هو عيات التوبخ الشبرى ويقول تعالى في إفتانه الكريم إن الذين يسنون كتاب الله وأقالوا الصلاة وعن فكل ما رزقناهن سرا وعالمية يرجون تشارة المنطبور ليوفيهم وفكرهم ويجيبهم يفدي إنه غفور وشكور الله تعالى سبس الفيري فلماذا عن ما عليك فتك الآن ما قش قيله عن ما عليك هل يروحوا ليه يا إيه إن الذي لا الكتاب الله قاموا السلام هو كتاب إلى عام دي قرآن يصلى عليه ذلك عليه السلام و السلام فعمل فريا و ورث الحنيا وفقوا من رزق لهم سر في يوم شهر قاصع سلوبها الذكيله كانوا تاره فاشغف الحناي سر على عليه يغرق شيء يغرق يرجون الساره من طوب وحين رتين انثارها فتعرى شعر الله تعالى معين بحكين الله سبحانه وتعالى ليوفيهم وفيرهم وفيرهم وفيرهم وفدقه داخل اليوم إنه غفور وشفور إلهي ومن غفور وشفور فدهوه يتوه هلقه ومن تطوع غير أخير لله شاكره العليم يولاهي الله من قيل أهدنا سبحانه وتعالى وأم هلقه وحانوا آهاته وصوق عظمين وفدق اتان ابن ابن حزم ضروري الا لغرضها هذا اعظم شيء ما هو ولكن لا كبر فيه اصلا ومنزله سبحانه وتعالى هو جلاله ايها المسلمون وانه غرايه انه واقعنا بس ما بتصير في احيانا الدروب الماضيه التي اصبحت سد منيعا عن ولم تباتي ولم أرسل ومشكولون أيام تأسوا لي بأن أخوصي شيء ليس كلمت سأرى بأن أشكلها إنه ليس كلمت سأرى بأن أحرس جاء في إصلاح المسلم من حديثه أولاد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله إزال الله عليه وعلى الله وسلم قال ما سلك طريقة يتمس فيه ظلم تعالى الله فيه ظريقة إلى الجنة قد وضمره سيقال عندكم العزيلي إلى هاي تريقة كلامة مشهورة إياه خم شر أيها طالب للإلم وحلوهم مشعرين أخذها طالب الإلم لها إنه كن مشعره تو إنه طريق كلامة أيهم خمتها علمتها العلم الذي يدهونه بإذنه تريك كلامة هاي تعال الله أولو بيه طريقا للجنب من قبل صلى الله عليه وآله وسلم إلى هاي تريقة كلامة مشهورة من طالب الإلمية وعلم الى دخول عمر قولوا يا الذين آمنوا استغفروا انفسكم ليغفر لكم ربكم وانه هو الغفور الرحيم ان يجمعوا القريه يا نفس ذاكرين وهي طريقه قال يسوح عمل صاغور وخلد سندلوا بذلك ان لا ان كان هو ينام ما يعملونه من الكفرات وجبابي ثلله الكفر جاء حدا وحسن سنتذكر الذين يقولون وقاروا من الزلزله ان مكانهم هو ما كان يمران سنادا ان اليهودي طلب انبل ترانيم الكلمج كلقا فقط قال منه هيا طريقك الله شنو له حق في وراء ايها محمد عليه الصلاه والسلام وما تبع قول الله كثر كتاب الله وتزارقوا بينهم خلا صور بعضك كوري ويا يا تمسك في رايش كم منهم بينهم ترى ثيريا هاتاي نقطه قام القن يادين نقطه الى و يادين نقطه تفسير يادين نقطه تعوث اليه فحامل لي وصبريا كتاب الله الى برناول الفايده ثيريا افضل مشار للمشار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قلنا اليه الا نظر عليه الصقيم حضروني ايها الصوت الشق وقديه الرحمه تحريف طباشه الى نحريف سبحانه وتعالى فإله الله لقده هيا يجاري سفلي ملايكه خذ ذكرهم له في المجلس ملايكه صور الانسان او الانسان اذا اين وجهه الملايكه اي وضع وجهه بدي اتصور هيك ساعه بيدعي شي قبل ما توها يجي لك متى جاي سوي هاي انا سوف حتري على قال بالبنه فقط على العين لا يا عين لوفر يا ما جاي الك الله عليه وعلى من قطع به عمله لا يوجد شيئا نسبه قفه وضبغه وضبغه وضبغه عمل فيه وضبغه وعلمه وعمل بلو لا يعني لأنه يشرب فيه نسبه نسب فيه فيه ماذا تسلعين من تراتبك يسر واحد تراتب فيه نسبت بقفه هدوخ صلى الله عليه وعلى رسال الله أباه وقوله كلا هما بالنعم نبي الغريد يأتي هذا لا ورقاوة حدقاً منيّا إذا لم يفضل من العمل يجب أن يتبع إلا يمنيه بأيوه ودعنا إلا قد نمضها رحمة الله فحيح أخاريك النبي يتبعون وفوه كنلا أبي وأبو قبل من أبو الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه إليه أعطاه الله لا من السحاب يكون ربي الله تعالى عهو أرضاه هل مرفضة إسرائيس البنية يقول الله تعالى في كتابه الكريم شايد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن الغلم قائمة بلدس لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحجيز الحكيز والتعامل في مرقاته قاعد أنه حقوق أبن الله بشرين إنسان الله ياري مرقاته ومرقاته إلا هي كان نقضيه يعني العلم هو مرقاته إلا هي كان نقضيه وراتقون فيه لأن يقولون آمن لأ فيه كل من ينجرب منه راتقونه على أيها خادماته وارغميني محقفه متشاده لماذا لوارغميني كنوما من عند الله لا بد بحثين عائقا كل الموجودات فاشين ويقول الله تعالى في كتابه الكريم وتدبروا واضربوا للناس وما يعلمها الا العارفون فالسوريان هي ايات كونيه وامشاق لها مركزلها برنامجها الا بس علم الغيب وما يعلمها الا العارفون فتقول مغزى يريدون ذلك ابطال الرحمن يا ايها الكرام يا درجات العلماء في سبت الرحمن قال ربنا الذين امروا منكم والذين اوتوا الدرجات الدراوي الدرجات في سبت المؤمنين اعطوا رفعه الدرجات دارت بالذين يا ولما والذين اوتوا في حديث مسلم من حديث انت الله تعالى عن ثم من خطاه اما ليس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقرض هذا الكتاب اقواما ووضع بها قرين النبينا الكريم يقول السؤال انتم ترون كتابكم قرئ وترتاحون في الليل تنامون في الليل وفي هانئ ان وحده دوله قال قراءه صراحه مره يقول معي درجه ثم لما وتدقق اليتيم فقتل اديمك يا رجع امتى ما رجعني ورسلها وشاهدت رسلها وماشي انا سيدي يجري وحو ينيا وحو تاريخه الوسط فهو قام حبسته وكاد استه وقعد قال عاشو ترجع الى ان يرى في سبحان النبي ثم يقول ان الله يصنع هذا الكتاب يا اخوان ويضع به اخري كتاب إلهي الثاني لا يكون رأس من أي مدرجات قسين أيام سن إلى وتعالى وأوخذ الليلة قلت للمه الرجلسة وأقول أعلم فلي وآية وأقول أعلم فلي وآية إلهي وتعالى وكل ليلة في الدنيا والآخرة ويقول الله تعالى في كتابه الكريم وقل رب ابن علما وعطي العرب اليوم علم إذ ياني لذلك صلى الله عليه وعلى الله عليه يرى انه امر يا الى علم زياده العلم لطرفه الله صلى الله عليه وسلم واخذ المخروقات على اللغويه اذ خفف باله ومخروقا ذلك الى امر جاء يروم الاستق الى ايما في السياده رب ابن العلم امر من الله تعالى بسر علم السياده والم هو الذي استق ير الى ان ويقول الله تعالى في الثابن الكريم فعلم أنه لا إله إذا الله واستغطر لذبك وللمؤمنين والمؤمنات إلهي شفاء الله تعالى أنه يصامح سينيا فكسب الله أولا حتى العابدين المسلم إلهي المجال فعلم أنه لا ألت بحق إلا الله سدى أجوب الله حق العابدين المسلم وقبل العابداء كل ما ينفذل دون إلهي فهو باطل سدى أجوب إنه هو عمد أجل العروح حقا من ذلك علم التوجيه بالله سبحانه وتعالى والعقيدة علم التوجيه هي عقيدة له أي عروفه مصرية أشابه عن الأورية هذه لما أظهر فرصة وجاء في سعيات مسلم من حديث أبي نورية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله قال إذا مات الإنسان قد عمله إلا من ثلاثة قد عملت بسهوطة فتح معيانه فتغط شائعة من علم أو علم يتفق به أو وهم الثالث يتمنح الحمد لله حمداً كثيراً طيئ ومراعك فيه كما يفق ربنا ويرضى وشدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك وشدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه ومن هتدى هذه إلى الدين الحديث كأول مقلة سلم السلسة صلى الله عليه وعلى أهله وسلم قفة عمل بسوق بعية إذا مات الإنسان القدع عنه قفة طوب لسوق عمل بسوق بعية ووقع بعية إلا أن المثال يعني تدخلون شريع تدخلون شعطة مسائل في قاموا بصامس المسلمين سيكون انتفاعي وهو سعر يخيشه وعفراو سعر يخيشه علم الانتفاع به وهو شايد من الانتفاعه علم الانتفاعه سنود وراء الماذجة كانت المسلمين الله يقوم بشكل الليل عنه مهار صباحا مصار وحنان يا خريني انت يرى هناله هو يعني وحوين هو نقرة عائل شمالك وحن لحن نحن وحن لحن نحن وحن لحن نحن وحن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 تدخل المسلمين دولة لو أرغتها حتى إذا لم يتطلب أفريصاً مساعدتها مساعدتها مضلة وكملة وسيكون عميراً فالبنون برماتيها وهذا ما أرغتها مضلة فضل وهو كمبيوتر لنا فريضاً وحيث نرأت عيني الفتاة انجليزي فرنسيز وحيث نرأت أنهم كمبيوتر لناتجها اكتاب أنهم كم مشكولة كمبيوتر المسلمين دولة ورغة بحية إذا كنت أخبرنا أنه محر وقالا يرى أنه يجعل الحدقية كنت أخبرنا في صواتيان في صواتيان حضورنا علمنا مرأة كتابة دائماً غنياً وحريرنا مستقبلا لك مستقبلا لك مستقبلا لك مستقبلا لك أراض فتاة الله بالله من الفتن إلى الله سبحانه وتعالى ونعنى أخبقنا علم ليننا الرضاة وعلم الكتاب وثنة شاء الله محمد وعندبها من الاجباء عليها رحمة الله كتابة يوم وصحانيه على رسوله ثلاثة أولئة لهذه العلم بمعرفة الله ومعرفة الله ومعرفة ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة بغي علمه لتعريب بيسو الشيء ونحن نتعلم بحوه أنه هو أي ضغط سيدة سبحانه وتعالى سوف يتكذب هو أعرف بغيث يعمل عائل سنوبر إذن فاتذك إلا برتمامه إذا صلى الله عليه وعلى المصرح والحواتب الأولي والحق الأولي فينتظم فإلا بعثوه كل ذلك بالأدلة هذه الليلة قفعته ريو شهي عليه رحمة الله فقال تعريف سلم الرواقع سلم هو وحي مع الفحي وهو حنالي لجلبة باجلية وهو حنالي لكي لا يلقى ليله وهو حنالي لما قرنا أخضر الله و أتحناه خبت في السحيحين بالحديث يا ابن رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله من أكرم الله وعلى أقول نبرة الله عليه وعلى أبداً تبقى يا أولي سرباً والحديث لا ينفر هنا المسلمون مالأترم الله أيها الأولي تبقى يا أولي سرباً قتول نبرة الله عليه وعلى أبداً قاموا قوالك عقداً فظلت مو عند قوء الإنسان قوية قانت قردم لاوية قانت قوحة أموية قانت قاموا أتقود أحساسي لا قدمي مات في تقول محبت عادة فيلم الهاتف تقول محالة وفعل المعمور وترك الملح في حاله على قدر ما تستطيع في حاله في حاله جنال الأسكال العراطة من تصرينا نبي صلى الله عليه وسلم سأردوا الحالة ليس عن هذا المسلم كاتب أنه يجبه بلعلم بركاته الحملي فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليد الله يوسف طببوه شرفضا نبيه الاهي نبيه الاهي نكيسي خليل الله الاهي إبراهيم عليه السلام و خليل الله و الله إبراهيم خليله مكاثم وحيدا يسعر هذا نسئله هل يموتين لنا نور مكاثم وحيدا صلى الله عليه و على وعلى آله و صلى هو موحي وحيدا يسعر هذا نور أفا لا أعلم قيمة هذا هي أخبارك هذا المنزين السن فقال صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله في التاهلية في, في الإسلام إذا قصنا وحاوثنا فلاً كوانا فلاً فلاً فلاً وقت التاهلية علم العائل هو قولنا السن أن يقول فلاً فلاً فلاً فلاً حديثة واحدة فقط أضلعنا واحد تذكى أفضل وطلق فضلك ننجحي فقد دي اي سهله ثبت من صحيحين في الحديث المعاوله الذي الله تعالى عنه عليه وعلى اله وسلم ما. ما يريد الله فيه خير عليه قيمه ما يريد الله فيه الحديث المعاوية في سبيل الحديث عبدالله البعقاء سيدة ترمي وغير وعلى مقى عمالي أحضر قفوا مو خير طباني فإنه يقف دينك على الفيسي قفوا على خير مصرهم فإلهي هو رب الأنظر الله سيئة الفانسية ولله سبحانه وتعالى يقفق الله يوم المسلمه إلهي مقاحب صمت في إنتهينا أخونا نوي أمام في إنتهينا نبو تناله كل خير وحب كتاب الله وصنة رسوله سبطا يا ابو حارث في من حديثه الثانى عن عثار رضي الله تعالى عنه ونصر الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الحديث قاله من تعلم القران وعلمه وعيد اخر هذا ففنت فتعلم القران وفرث 30 مره وثبت عند من حديث عمرو المعافر رضي الله تعالى عنه قال الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الحديث قاله يقام صاحب القران يرقى وقرا ورتل كلامنا الكريم في الدنيا فانما زرتك فاما ايه ايه ترىوها فحنقول ان يجي صاحب القران هاي المراهقه في الصلاه هيا لهي لما تعطفوا حلوا لنا صوره ركعات شي الصلاه سادوه واخذه اغراك ام ترجئن وترجئن وترجئن تقول لا عليك طيب شنو ومن ثلاث الله أعاد وصف بيساكي كوكارجيسو أي تنور أي حلقاني وحن نتشارين يا تتكترون في الفيلم الآن تتكتين إلى سبحانه وتعالى ورميها هذي لدى أي طيب كيف وقفر فضن وقفر أنه من أخوات كريمين جاء في تسايا حين من الله تعالى عنه أن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسن النافذ نتين لن بجوة واحدة وحاسدة ومن سوقا تلسك الشعر هذا ما جره إلا نبلمويا حجر الله الله رحب حجر آتاه الله مارنه فسلته على أعلى خسيه الحق لله يوم بسيه وما أنك أنا كه أنا لحقه حقه ما عندنا كل آوليك أرد كه آوليك يدعى معه ما فيه ومسلمين تقوى أن فعيد قاعد الله وعواه ثعرها ورجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقضي بها فهو يقضي بها ويعلمها من الله عليه واله وسلم من الى الله عز وجل او برئ حكمه ومن اوتي خيرا ومن اوتي حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا فصل السجين حكمنا في, في خير بدن بالسين لا هي انتكم شنو انتوا ما انتوا حقين انتوا اللي في دما متاع جادو في وحده و على طول كان انا ماخذ السيف و دوزت لما حدثها بطاقة برني اختلاباتك إيهما رسي تلك الهانة أخوة هم ليوه أيها مسلمين توقبشي إلهي أنقفق أنه ينتهي أنهونه أوله ينتهي أنهون فرهنه يقول الله و تعالى في الكتابه الخريم قولا ليسهم الذين لي يعلموه والذين لا يعلمونه إنما يتذكروا من الباب إلهي فعله وتعالى أولا يهي هو علمنا لله يقول أولا من ملي. غراء المسلوين ليعلموا رضيها قفتا علم ظلمنا فلمانتا علم حقا اعلمه رغميا وحوى وقوعه ما يسمى وعلى قادرين إنما يتنى كبول وقالوا الوقتنا نسبحوا أو نحقلوا ما كنا في أصحاب الضغير إيه قالوا السبليين أعطانوا يرى نظلم يرى نعلم أصحاب صلينا قاموا نعلموا وارد إنسان حلم يرى نعلم كل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه, وعلى الله عليه وآله وآله وآله مع العمل فيه مع التعوة إليه مع الصبر على لدى فيه كما قال الشيخ الإسلام محمد رحمة الله عليه الصلاة الله في المسور الثلاثة وعون شائعه أفر رمضي كل عشر وخفى السبع أفر تاريب أبوه وعن غلوه وتعوة إليه والعمل له وصبر على لدى فيه وأفر تنفذ القراجة هذه وأفر تجاهده وخبر خبر ما يستغمر شحاب الله يستغمر شهدتك اللي يستغمر يومي يا شب الحلم أنه قام <تصفيق> بعمل صراح تذكر كارثينه ونصبر بأن تتكسوا كارثين إلهي سبحانه وتعالى مخططانه كتاب إلهي يسولنا النبغة خاينه برانه قال الحلم ييرانه فصل ديننا ويتوفى المسلمين